وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيرُ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلٌّ يَقْضِمَ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأسينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالله يضاعف لمن يشاء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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلْ صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَسَمْعُهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَصغُرُونَ أَمْ نَاسٌ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا فالله لا يهدي القوم الكافرين